どんな時に言うかわからないように思っていまし ي و ع ل م ت لهم و أ س ر ر ت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا ثجاجا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 فقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيت ولكن ا ا ف أ د خ ل و ا ن ا ر ا ف ل م ي ج د و ا ل ه م من د و ن ا ل ل ه أ ن ص ا ر ا و ق ا ل ن و ح افضل من ا ل ا ت ذ ر ع ل ى ا ل أ ر ض من ا ل ك ا ف ر ي ن د ي ا ر ا إ ن